طلاق الرجل المرأة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فتمفكوهن بمعروف أو ترحوهن بمعروف ثم قال جل وعلا ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه مع أن الضرر وقع على غيرك ومع ذلك قال الله ظن إنك ظلمت نفسك كيف يمسكها ضرارا أن يطلق الرجل المرأة طلقة رجعية يطلقها طلقه واحدة فإذا أكملت العده إلا قليلا إذا لم يبق لها لإكمال العدة إلا أيام معدودة حتى تخرج من العدة وتتزوج غيره فلأجل أن يؤخر زواجها ويضارها فإنه يقوم بمراجعتها وهو لا لا رغبة له فيها لكن يريد أن يؤخر زواجها وأن يضرها فيقول راجعتك. ثم يستمر في مراجعتها وقتا ثم يقول طلقتك أخرى فتبدأ المرأة في عدتها ثم إذا كاد تنتهي من العده قال راجعتك وهكذا فقال الله تعالى ولا تمسكوهن لا تراجعها ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ظلم نفسه والضرر وقع على غيره نعم لأنه ظلم نفسه بتحميلها الاسم والعدوان والظلم للآخرين ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولذلك في تعاملك مع الناس لا تظلم فإنك إن ظلمتهم واعتديت عليهم فالظلم في الحقيقة واقع عليك ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولما ذكر الله تعالى الطلاق أيضا في أول سورة الطلاق قال جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحفل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ثم قال الله تعالى بعدها في أواخر الآية تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه من حدود الله بداية وقت الصلاة ونهايته من يتعده بالصلاة قبل وقتها أو الصلاة بعد وقتها فقد ظلم نفسه من حدود الله ايتاء الزكاة في الوقت المحدد من أخرجها متاخرا وتتاهل بذلك فقد ظلم نفسه جعل الله تعالى حدودا فيما تنظر إليه فجعل النظر إلى كذا حراما والنظر إلى كذا حلالا جعل حدودا للطعام والاشتراب وللكلام تلك حدود الله هذه الضوابط التي وضعها الله تعالى لك هذه الأحكام التي وضعها الله تعالى لك لا تتعدها ولا تخالفها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ولذلك تعظيم هذه الأشهر أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يحرص المرء على أن يستشعره فيكثر من الطاعة يكثر من الذكر فكما أن الحسنة فيها هي أعظم من فكما أن السيئة فيها أعظم من السيئة في غيرها فكذلك الحسنة فيها هي أعظم من الحسنة في غيرها نسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته ومغفرته وأن يزيدنا إيمانا وتقوى قولوا ما تسمعون استغفروا الله الجلال العظيم لي ولكم من كل دم استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم